ر المشر قيل وَرب المَغربَين فَبِأَ آلَ إَبك ما تُكَذذبَ مَ رجلبَحرَين يلتقان بََهُ مَا لا يبض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 وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرسَلُ عَلَْيكُ مَا شابُ مِن النَّارًاحَاسُون فَلَةَ تَصِر فَبِأَ آلَ إَبِّكُ مَا تُكَذبَ فَإذَا شََّّةِ فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء أَبِ أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبا